Elsámdulid lágjai a vidványemén, a rózsmán di rózsmén. Melyik a homiddin, a kanerbodo, a kanesterén. Itt én is lehettem غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين والفجر وليالي العشر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 وَفِرَعُوا نَذِلَّ الْأُوتَادِ الَّذِينَ طَغَوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوَطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَكَ لَمِيْلِ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 sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, sza, إنما يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أية النفس المطمئنة يرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخل في عبادي وادخلي جنتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 لا أقسم بهذا البلد، وأنتحلون بهذا البلد، ووالديه وما ولده، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلك ما للبداء؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما وَمَا وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة